بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى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 إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عَدْلِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ديني اني تبت اليك واني من المسلمين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 أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك أم إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا اساطير الأولين اولائك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين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 فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ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 قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارض مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ما ان مكنناكم فيه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 يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهم بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير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 كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَى وَرَبِّكَ فَهلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ